Thank مالها إلا النبي مثل من أمثالنا الشعبية التي تقال في الشدائد والأزمات المعقدة التي يصعب على الناس التغلب عليها بإمكاناتهم المحدودة ولا يجدون إلى حلها مخرجا يلوح في الأفق القريب ومالها إلا النبي علم حلوى المولد حلوى المولد من المظاهر التي ينفرد بها المولد النبوي الشريف في مصر منذ اول احتفال به في عصر الدولة الفاطمية عند تناول حلوى المولد ينبغي ملاحظة ثلاثة أمور هامة يحذر منها الأطباء نسبة السكريات العالية في هذه الحلوى تجعل الإفراط في تناولها خطرا يهدد صحة الصغار والكبار على حد سواء إذا كانت الحلوى مكشوفة فإنها تتسبب في كثير من الأمراض مثل النزلات المعوية والأمراض الطفيلية وارتفاع نسبة الفطريات في الجسم وخاصة مع ارتفاع درجات حر موسيقى العصباغ والألوان الصناعية المستخدمة في صنع عروسة المولد تصيب الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وجميع أجهزة الجسم بألوان من الضرر. استجابة لتحذيرات الأطباء ظهرت مؤخرا عروسة المولد المصنوعة من البلاستيك وهذا تطور يزيد من بهجة الاحتفال بالذكرى العطرة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا وفي أوقات معينة كان يمزح ولا يقول إلا صدقا ومما يروى عنه في هذا الشأن أنه لقي مرأة سألته عن زوجها الصحابي فقال لها صلى الله عليه وسلم باسما ادركيه فإن في عينيه بياض فأسرعت المرأة إلى زوجها فوجدته سليما معافا فلما أخبرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال لها ضاحكة نعم في عيني بياض وسواد ايضا غدا نلتقي خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر